إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم, فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 Adähemmet hon är. Få så hem. Adähemmet hon är. Få så hem. Jag bor. Hon är billig. Hej Happy أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قل لو في بيوتكم لبوز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن استزلهم الشيطان إن مستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولا تدع الله عنهم إن الله غفور حليم يا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 Ljägga Allahs, därför är han en allsångare. Alla är hans hustru. Alla är hans قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة, ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من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 فلا ظالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليترك للمؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن بار سخط من الله ومؤه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون